Al-Rahman mengalami Al-Quran, halal insan mengalamahulbayan, al-Samsu al-Qamar bhusbanu, al-Najmu al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 نخلودات الأكمام والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان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 ربك تكذبان، وله الجوار المنشأة في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟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 فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ آل فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فبِأَيِّ آلَاءِ ربكuma تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه ماءان تجريان فبأي آلاء أي ربكم ما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنا من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إن سوء قبلهم ولا جاء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 ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 قصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنسوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء